الذين يا دين السلام تلاها ومن أن الله اهديه فاشهد الا اله الله, الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخرج من الذكر وكسا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام من الله كان عليهم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا من قومه سبيلا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم من ومن يطع الله ورسوله فقد فاز زوجا أما بعد فان اصدقاء الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القبور المحتفاه وكل المحتفاه البدعه وكل بلاصه البلاغه دلال وكل مغاره النار نعوذ بالله الجميع من النار اما زلنا الكرام الحديث عن التوحيد وسوف نصرخ ان قلنا ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه احصاء توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وكل هذه الانواع موجوده في القران بل القران يدور حولتها ولا يحيد عنها القبضه عنها موجوده تصريحا فتصريعا في سورة الناس يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ملعوب برب الناس توحيد الهدولية ملك الناس توحيد الاسماء والصفات الهي الناس توحيد الهدولية ومفضل الفاتحة هذه الاراق الوحى ومفضل هذه الانواع ومدى هذه الانواع الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في هذه الدنيا يوجد نعم توجد الانوار وقدوها من واقع الحمد هي صفات الكامله قوه النعم فالله اتصل بالكمالات لا عين ولا نقص الله لا يوصف بعيب ولا يوصف بعيد فالحفظ معناها الصفة الكاملة كلها جدا يوصف بعيد كامل وكما ذاتي اما نحن ونتبس من الصفات ما نقول كاملة أولا الجسم الكاملة لا في الكاملة ولا في نفسها في السيارة. او ليست في ذاتها لو كان عندنا علم لو كان فالله هو العلم الكامل الذي بعثنا والقدره الكامله في عدو فنحن لتطرق بصفات مهما كانت فهي ناقصه في ثم هي مستمدة من الله وليست دعما موجودة من عنديتنا لا بل الله هو الذي واتبنا بيها فأحملنا السنة وعندما صارت ألقى القاضي أو سنة ما سقعوا لنا من الله هو الذي نستمتع فيها ونعم نعم, نعم, نعم يعني إلا وجمي من الله وخسر هي ذات نعم لكن الله كل السفر معناه الحميلة والجميلة هي ذات يداني سبحانه إذا الاسعان لله. لا يتمدت لله هذا صحيح. اي اللي عدده حق. هذا المقصص بالكبراء هو الذي يقبله في الحقيقة. يجيل واحد نصران كم من نصران له. واحد يقول لا هم يعني بفكري هدو بعضهم. تقول لا هده هناك من لا يتوقف عن وهو محمود من جميع الجهاز. ومشتر من جميع الواحدة. من هو؟ هذا يقتل بينهم. وإذا كان المين يجدونه. فيه لهم أذنب وقال القرآن وقتع أبدأ فيه. يزمع فيه. من يمكنك لا تكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه هو مسؤوليه الحمد مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه نجد ايات وقصص قصص قرانيه نجد تتحدث عن الانبياء والموصلين عن لحظه عبده ما اما كيف نصرع اكل الزرعين واما كيف من جوائق حقينها عندنا الشرعيه خمسه خمسة الواجبات والمحرم في هذه الزوالة وانسيارها في طريق المدارة. وقدورها في جديد. بعد البيتابة. الاسمتها هناك وصحر لكم من فلزة في جيئة لا اقول بس تعتقدون ان الكون قرن and that's what لكل ما يحفظه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والفاسده اذا تصرف الانسان كله ينبغي ان يكون رفقا من هذه العالم. في بيعنا في شرائنا في زواجنا في طبيعتنا في سلاحتنا في صناعتنا في كل شيء هذه كلها ينبغي أن نقطعها من الهواء كلها ينبغي للمؤمن ان يركز عليها الى قابلات الله وحافظه رسول الله. الصيادة ينطلق ان تكون عامدة الله. وطائرة عامدة الله. وصحابات يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم الكافر اما ان ترجع الى الله ادخلوا كلكم في الاسلام استسلموا لله نعم وقعوا له بكل جوارحكم بقلبكم وقالتكم كلكم الاسلام معناه استسلام ونطلب ما تطلب شيئا لغيره اعطيه الكذبه لله لأنك عبد له ومصيبك وإن أن يرجع إلى الإسلام ادخله في السن نعم كبتل في السن أي في الإسلام كله ولا تتركو شيء لا ثم تمنونه لبعض التساء بكل بقلبي بكل في الضغط أن تسليمك بكلك للعنى ايه؟ بعيده، بلسانه، بقلبه، بجواره، في أبراح الضوء في حر الضوء نعم لا نرافق إلا العبد الله سبحانه وتعالى طيب هناك بعض الأنواع نصف بعض الوظهر ما يعليه لأن النار ستابق في لا مجد من شيئا ولا قريبا إليه منها التوكل في ما لا يقدر عليه دي الله في الأمور ما يقدر عليها في الأمور ما يقدر عليها فمثلا على التقراج او انك تكون في شراء او انك تفسق بكاته عندك لدينا عندك, عندك امور. من اعانى اخاكم في شيء كان سبحان الله. اشتجت ولدا. من يستطيع ويكبر ان يصبح الولد طبيعيا. ربما هو عقيد. ما الذي يكبر ان يصبح الولادة? نعم. يخلق ما هو يخلق ما يلقى. يا هذا بمن يشاء منا ويهاد لمن يشعر نوره ويزوده ذكران الواحد ينبلي التعذي تقول نعم اشتبه في صوبه الى الياه نعم واحد في صوبه حرارة مميسة لو. والمورودة مميسة لو. العالم. تعالج حراريته او تعالج مرهيزه ان لا تعالج مبادرة عجل مصرد وعطى دعونيا لقيمة. اذا ما الذي يعطي هذه بالحرارة للاولاد لا ولا ماذا على الله. على ولا شيء ولا تنين ولا تنين؟ ولا الأولاد اسمه الله وإنه كان ربارا الصغير ربطه الصغير على فنكفه سوى كل معنا نعم صعبنه وترك العمل وهل كثير من الورثة يزعلها عليك أن تعطي الحق الكامل للعبادة لله ما يقص هذا؟ صعبنه وترك او بيئة العبد و بيئة يقول قيم رحمه الله غير العلماء علماء ان الفاتحة اجتملت على جميع في جميع اعمالي حتى في عبادتي لا استطيع الاستقلاليه الا بعونك الا بقوتك الا بهدايتك انت اعطيت بذنوك لله ومع ذلك اعلنت العجز مع الله الا بعونك الا بتسجيده يا ربي اعاني حتى على جدا. لا اصطيعهم. يا معنى يا كل شيء لا يصح وصبقت كتاباته وصبقت كتاباته ثم اكبرت واعانت على التحقيق اذا حتى نحن في هذا العبادة في هذا النظام الذي لدى عاكم انت بأن الله منه يا رب اعن يا رب الدين والذي كان العقلة امان تبقى الدين الله نعم ان نثبت ان هذا هذه العقيده وان نستشهد بها وانها ولكن في توجيه المعنى دين لله وبكائه اذا يقال من انواع العباده والعبايه التوكل على الله لا تتوكل على احد سوا ثم بعد هذا أيضا الحب من أنواع العبادة بها الحب لله طبعا عندنا محبوبات كثيره نحن بطبعنا نحب أمزنة ونحب الولد والعقل حنان الأولاد نحب الأولاد وعلماءنا وكبراءنا نجلهم ونحترمهم ونحبهم حب الشدائد ونحب المال ونحب الجمال لما فينا طريق شهوات نحب نعم الزوجات ونحب الجمال ونحب كذلك الاصدقاء محبوبات كثيره وكثيرة جدا هذه المحبوبات كلها ينبغي بل يجب ان تخضع بحب الله وان تستسلم لحب الله وان تنصاع في بطاقه الله يكون حب الله اعلى. زابت لحب الله, الله, الله. ماذا زابت ان لا يحب حتى ولد الا اذا اطاع الله فاذا عصى الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلما تبين له انه عدو لله صدر الرحيم المال اذا كان في عند الله معهود واذا كان في الله معهود الزوجه اذا كانت تبحث عن اعماله تدينه؟ قالوا خلاص. اما اولى قالوا متدينه. فتسأل عن الدين. قالوا متدينه. لما نعرف ايش جبالها ما ثم طردوها ايش جبالها. الدين ولدان. فقم دور معنا. اول ما تبحث ايش؟ عن الدين. هناك دين صحيح. نعم. ألم يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث منكم نبي ثلاث منكم نبي وجد حلاة وتنميها. ولا مشكلة. ايش المشكلة؟ مشكلة? مشكلتنا هي اننا لا نجيد الحلاة وتنميها. فقولوا ان نبدأ حلاة وتنميها. ولا نزكي الله الحديث. ولا نسأل أحداً كل من الداعمة ولكن القضية كل القضية بقيت الوجدان وجدان الحلم وجدان اللذة إذا صليت باللذة واذا صلّى باللذة وإذا نحن نعم تصدّعنا أو قرّنا أو لا حزننا أو تمرنا أو فعنا نجد اللذة الا الا الا نفقده. رسول لا الارقام التي بها نصل الى هذه الحقائق. الشيء قال من منكم يبدي وجهت. وجهت حلاة ما هي الله قال ان يكون الله والدرس الخاصة في هذين الكلمتين وفي هذين الرجل الحب الكامل والزبل الكامل يحتاجون ان شاء الله الله إلى تخريعه على كل حد جدوان الغرام قلنا الحب الحب الكامل مننا. كيف لا يحب الله وعلى وهو قابل وهو رازقنا وهو محير وهو معطينا وهو واجب لنا هذا الايمان هو الآثين هو هو كل ما عندنا لدي ألم وما يكون من نعمه طويل الله واحد عندي الأعواز خطو صايتون في بعض ما عندك شيء نصوه على الضغط يلي يخل وجواهد عناسه وأحباد معناس وإحباده وإحباده وإحباده. وعطاك ما يبقيك حياتك كي سألنا تتعلم على الإسلام اللي يعلم سوفة تسرح بحبيه والمجيس جلال بداها وكذلك الحال فالله الله أعطاك وجودك ما هو أعطاك الدار والمراوط اليوم أعطاك عيني سمعك وأعطاك تخاطب من جهه هذه القوى الارضيه بس تسعيها كمانيه شخصه بس تسعيها دواء على واحد هذه القوى الارضيه تسعيتني بلا ان شاء الله حياتي شخص انا لا استطيع ان اصف لكم ما يختلف منه. انا عاجل. كيف لا هذا الرجال العظيم هذه النعمة تجدد امامك صارا تحب كل البلد والجميع اللي يعرفوا الحب لا أدفت بخالي ولكن المهم الفاسر وانتبه الرقم على رقمها اذا نحن نحن في الحب ثالثا للحظن العالم نعم عن الوكل وعن الحظ نعم وعن الخوف الخوف هو يقول ابوه إين كنتم غمين ويايا بحظ ويايا بحظ ومن يجعل حيه ونقاط سكانيه ونقاط وصول ونقاط ونقاط مخاب وموت قد كان يشعر بالخوف بالله نبغاط قطع الشوق والروح تيشف خوف سوف يقولوا في والله لا رى حداا للخوف الله ولكن اي خوف من هذا والله الدنيا ايوه قول لي قلت صعوه او مضمه. لكن في صيام الشهر. ومن يمسسك الله من ظنه فلا ياجم له إله. وإن فلا انت يعطي with you عميشة. عميشة. في نا عميشة. نا عميشة من ما في العشاء نعم اقوى من الله مخيرا اذا ناقص من هذا الا ان شاء ان شاء الله باذن here yeah. من ليه؟ ليه؟ للناس ولكن على المسيحين لا الشيء هذه الآيات لو الله لمساطة المدين وهو المتحل المترجم للنصري هذه الآيات العلم ليش عددوا للآيات المترجم قد وحدي في فيه وحين بيسنا عبدالله يفرق الله يفرق قرآن تجيبون النصر قرآ ولكن بقول الله المتشابه ضمن يجب القول باحتمال فقط ان النصوص الصريحه واضحه ولذلك شبه يمكن يكون يمكن يكون هذا معناه ويمكن يكون لا معناه الله تنسى تقول لي من اهل شخص تاع دينومه تزوجت تزوجت من المعروف حرم ثم اوليحة ثم حرم ثم السفر الامر عن التحريم حتى ما يقولنا عن نعم الصحيح اولا فاصبر هذا الإجباع ان ينتهي بدا حراما. ليش والحديث الصحيحة اللي حمر الجزء في فيها المجهة. فلا المتشابه شو الوحدة هو اللي ناعم ناعم صريح صريح صريح والمتشابه يحتمل ويحتمل هذو معنا هذا متشابه هذا فيه في أحدى تفاصيل المتشابه والمتشابه معنا لا نتكلم عن في كل سعادة فيهم وكانوا يقولوا الله عز وجل عنه في الاسلام أو يحلق ما بين الحاجبين المتصر يحلق ما بين الحاجبين والدسين والدسين والدسين والسهلين معروف ان رسول الله الزمنة بدأنا مع ايش مع النساء بالزورة هي التي عندها مخاش سنسد وهي جعب يأكل. فهذه سنة التنميس فصاحبه فيعلم انه من صغير خلق الله. لذي نحن أقول ونصر الله كان صرابا فمن الله كان خطا فمن يوم الشباة. اقول اذا دعت الدرورة والغزوة كان سنبر الشعار كان سنبر الشعار فيه في نساتي هيك دي. ولكن الشباب في كيفون مرسلين نسلتون اسمه الله رضا الله تجربه ورده محالات من يدرس هذا هو لديش عيده ولدي الجبل واحد لأنه لا هذا الشعب بل واحد من الجليفون وقال نظرين بطلقة وقال رومي وقال رومي وقال ايش تحاول تأتي يقول هذا عجب كان يضبط البيان على بال حال اذا ويؤديه ويؤديه ما موجهين الى الله ولو ادى الى شر نقول لا داعي للبراءه تحافظ على نعم واذا هو اذا انت كان هذا ان القلم إلا أن كرتم إلى الله بعد ذلك كان صوابا لكم فمن الله إن كان خطأ سند ومن شاء إذا هذا هو في هذا السؤال السؤال الاخر يقول أخذ كان من شجر في المضاعم وعندما رجع من صبره وهو مستر جاء مع زوجته في هذا مضاع فما ركب هذا كان هذا النهار كن كن سيوم سلبية سلبي الحيض وثم تاور هذه النهار كن فضرة ودم على في الله من دم الحيض تأتي هذه النهار كن مختارة فهذا الندى واتي عذبة ثم كانت تقول تقول بيجا ولا زر عليهم. والتنعم كان الشخص اللي يخلص الولادة. طب جمعك يقرد. القضيه القضية. واحد خلط الشخص يقول في نهاية روضان وليس الجامعه ولا حقا. ينضوها. ادخل قرص ما الشخص اللي يقول سفرها امراضا. كان مراص محضراتي الاولى بالحيل ولما كان عارف صفات شطك سلطه انت شاهد هو اللي خلاص جمع ولا لا في العرفه التانيه ولا شيء لا نعم قيل له لكن اذا كانت ما يعني لحال النار هل حار قام نعم. وثم يعني جمعها اذا كانت عن روايه منال وطلع لها التفاضل وهي جديد مدى لها ولذي دعونا طوآت منها يقول من باري رحمه الله علي أحسن شفاء وإذا ضعفوا نحن آخر يقول لذي أدوى يقول أخينا ما النساء في بعض أن تتجدوا على حرمتها فما رح يكون الزهر اقتناءه الحلاث نعم هنا البعض الأحديث تتجدوا على السحين أن الله لا يجوز أن تلبس الزهر المحلط مثل الزلاد ومثل عمد الخاطر ومثل تكون كثيرا في هذا المحلاط كم ولكن انه اول عندنا قاعده اذا كان فيه ابيضا مبيهه واكل حاضره يقدم الحظر على اللي بحفظني ولكن اذا كانت نقرات تشبه على عكس العضوصاه تعالى فهذه انه في كل هذا وقف بأحد قلنا نا هما y el de de